وَضيع الكتاب فَترَ المجرمِين مشفقين مَِّ فيِي وَويقولون يا وَلَنَ ما لِ هذا الكتاب يغادِر وَويقولون يا وَلَنَ ما لا يغادِر صغيرة, لا يغادر صغيرة إلا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا